لا الرحيم وبانظر سنه وسنا واهتزكون شامخ بعلاه خبر جزع صياغة احرف واتموح ورق مقلتي مجراه أمه عايش قد حل الفراق بنا أوه يا أمه ما أغساه, أوه يا أمه ما أغساه. أنا أوان لذكر فيض فضائلي لاقه قلب العشمال الحنون هو ابتسامة صديق قلب عطوف صورني مرآه قلب عطوف صورني مرآه بذل <تصفيق> وجه تواجده متبين عزم يقين فزمن قو والشرع ولا في عمق القلوب حببًا والله لا ينسف أهدى صل على غير البرية أحمدًا نصار المهيمن.